بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهَا هِيَ لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع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 فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصطفة والثراب م بثوث افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت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 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ